هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 113. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 114. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم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 ذلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون 119. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق سَخِرُوا سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 110. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 111. قل لمن قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا وَلَهُ مَا سَكَنَ سكن في الليل وَهُوَ وهو السميع العليم 113. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 114. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم 112. ولا تكونن من المشركين 113. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 114. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 117. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون 118. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 112. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 113. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 112. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 113. وإن يروا كل آية لا حتىتَّ إِذَا جَاءُكَي يادِلونَكَ يَقولُول الذيذينَ كَفَو إِ هذا إَِّا أَسَطِي الأوَّلين وَهُمْ يَنهَوَ عَنْهُ وَن أَونَ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 119. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 110. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 111. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 117. قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 118. خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 114. فلا تكونن من الجاهلين 115. إنما يستجيب الذين يسمعون 116. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون 117. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قُل انَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ 119. ليس يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 110. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في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 بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَبْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ 117. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 118. فلولا إذ جاءت سُنَا تَضَل الل وَكِ قَسَتْ قُلوبُهُ وَزََّّنَ لَهُ الشَّيطَانُ مَا كانَوا يََّلُون فَلَمَّ نَسُمَذُكِوبِ فَتَحن عَلَيْهِم أَ بِوَابَقُ لِشَيْءٍ حََّ إِذَا فَرِح بِمَا أُتُ أَخَضنَّاءُم حََّ إِذَا فَرِحُ بِمَا أُتُ 118. فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 119. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أَرَأَيْتُمْ إن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ أَمْ ظَنٌّ بِكُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْغَيْبِ كَانُوا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اتَّخَذَ اللَّهُ مِنكُمْ شُهَدَاءَ إِذْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ 119. فمن آمن فَلَا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا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 يَتوبُ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 مَا هَارِثٌ مَّا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عباده 117. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 118. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنها وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُم عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا 117. ويذيق بعضكم بأس بعض 118. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 119. وكذب به قومك وهو الحق 110. قل لست عليكم بوكيل 111. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّتْ بِسَلَفِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا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 وَن رَدّ على قَابِن بعدَ إِذهذَانَ اللهَّ كََّ سَوَت الشطين كََّ سَوَت الشين في الأرض عانَ لَهُ صحاب يدعونَهُ إ الدَأتِنَ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 وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذ 117. قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين 118. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى القمر بازغا قَالَ هَٰذَا رَبِّي 119. فلما قَالَ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 110. فلما رأى قَالَ بازرة قال هذا ربي هذا أكبر لََّا أَفَلَت قَا يَ قَوْمِ إ بَر أُم مَِّا تُشكُون إِن وَجَّهتُ وَيْهِيَ للَِّذِي فَقَرَ السَّموَاتِ وَالْأَوضَّحَنِي فَ وَمَا أَنَ مِنَ المُشِْكين 107. وحاجه قومه قال أتحاجوني اللَّهِ الله وقد هدان ولا 119. لا أقراف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 119. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 110. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 117. نرفع درجات من نشاء 118. إن ربك حكيم عليم 119. ووهبنا له إسحاق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 119. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 110. أولئك الذين هدى الله فبهداهم كتده قل لا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 119. تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم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 وَلَ تَر إِذِ الظَّالِمُونَ فِي وَمَراتِ المَوْوتِ وَمَنَا إِكَة بَاسِقُ أيذهِم أَخرجُ 31. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 32. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ثُمَّ خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ هُورَكُمْ وَمَا نُرَا مَعَكُمْ سُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كنتم إنِ اللهَّه فَِقُ الحَبّ وََّ وَ يُخِجُ الْ الحَيَّ مِنَ المَييتِ وَمُخرِج المَييتِ مِنَ الحَيْ ذَِكُم اللهَّهُ فَأَنَّ تُفَكُون فَِكُإِصباح وَجَعَلَ الَّلى سَكَنَ وَالشَّمسَ وَقَمَ رَحُ ذالكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ 117. ومن نفس واحدة فمستقوا ومستودع 118. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما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 117. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 118. سبحانه وتعالى عما يصفون 119. بديع السماوات والأرض 110. أنا يكون له 115. ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 116. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل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 117. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون 118. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما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 عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا كُلٌّ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ 117. فِي في طغيانهم وَلَوْ 118. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا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 119. وإن كثيرا ليضلون بِغَيْرِ بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 110. وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكترفون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 117. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 118. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 114. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 115. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 116. وهذا صراط ربك مستقيما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 مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنا قاللَم النَّمَثوكُم قَالِذينََ فِيهَا إِلَّا مَ شَأَو اللَّ إِنَّ رَبَّكَ حَمُ النالم وَكَذَلِكًا وَلّ بَعَضَ الظَِّ مِينَ بَعْظًَا بِمَا كَُوا يَكْسِبون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 112. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجدين 113. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف من تكون له عاقبة الدار 117. إنه لا يفلح الظالمون 118. وجعلوا لله مِنَ ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا لِلَّهِ هذا لله بزعمهم وهذا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 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَظُّ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءُ بِرَأْفَتِهِمْ لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءُ بِرَأْفَتِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظهورها. وَأَنَاعَمٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنَاعَمٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 شَأجَ النَّات م عوشَاتِ وَغَيرَ مَوشَاتِ وَنَّخُل وَزَّوى مُخَْلِفًا أُكُرُوه وَزَّتُونَ وََّ وَالزَّتُونَ وَرلَُّ نَ متَشَابِهَا وغير متشابه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 119. قلوا مما رَزَقَكُمُ رزقكم وَلَا ولا تتبعوا خطوات الشيطان 110. إنه لكم عدو مبين 111. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 112. قل آذ ذَكَرَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَى فَأَنبِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَهَذَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ فَيَنّ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُمِّ فَيَنّ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ لي النَّاسَ بغير علم؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً 119. إلا أن يكون ميتة أو دما مسقوحا أو, أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به 119. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 110. وعلى الذين آدوا حرمنا كل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 117. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون 118. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين 119. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله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 119. اللَّهِ الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 110. وأن هذا صراطي وَلَا فاتبعوه ولا تتبعوا السول فتفرق بكم عن سبيله 117. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 118. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعله 117. بلقاء ربهم يؤمنون 118. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 119. أن الْكِتَابُ عَلَى قَائِمَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى منهم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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمَنَتْ من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إنا منتظرون 119. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا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 117. ومستقي من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 118. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب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 119. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 110. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفى بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم